وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا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 وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّ الَّذِينَ ذَٰلِكَ كُنَّا نَقْرَأُ آيَاتِ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 وََّ مِن المُسلْلِمونَ مِن القاسِطُون فمْ أَسْلَمَ فَأُولائِكَ تَتحََّ رَشَدَ وَأََّ القاسِطُونَ فَكَانُوا نِجَهَنَّ مَ حَطَبَا وَأََّ وَاسْتَقَامُوا علىلَ الطَّريقَةِلَسْقَنََّا أَن غَدَقاء